والآن مع كلمة الشيخ محمد بن سعد الأنقر والذي تناول محورا بعنوان علو الهمة في رمضان والتلذذ بطاعة الرحمن السلام عليكم ورحمة الله وبركاته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 فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه واله وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار اخوتي الكرام بدئ بد فاني اشكر الله تبارك وتعالى على ما من به من هذا اللقاء واساله سبحانه وتعالى ان يجعله لقاء مباركا وان ينفعنا به جميعا ونسأله عز وجل أن يصلح قلوبنا وأعمالنا ويهدينا يهدينا إلى سواء الصراط فإن نعم الله تبارك وتعالى لا تحصى وفضله لا يستقصى فهو المنعم بكل النعم كما قال تبارك وتعالى وما بكم من نعمة فمن الله وقال الله عز وجل وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها فنشكره عز وجل ونسأله المزيد من فضله لنا ولجميع المؤمنين ونشكر الله تبارك وتعالى على ما تفضل به علينا من حلول هذا الشهر العظيم المبارك فنسأله عز وجل أن يجعلنا ممن يدرك هذا الشهر وأن يجعلنا فيه من المقبولين وفيه من العتقاء من النار ونسأله التوفيق والسداد والرشاد فرمضان إخوة الكرام هو نعمة الله الكبرى ومنته العظمى فهو أعظم شهور السنة ولا شك أن ثمرات الصيام وفضل رمضان معلوم في العقول السليمة والفطر المستقيمه وفضائله كثيره وفضل الله عز وجل عظيم فهو شهر الصيام وهو شهر القيام وهو شهر القران شهر البر والجود والاحسان شهر تفتح فيه ابواب الجنان وتغلق فيه ابواب النار وتصفض فيه الشياطين ولله فيه عتقاء شهر الجود والخيرات ومضاعفة الأجور وشهر البر يجود الله عز وجل فيه على العباد ولكن لنا وقفة عظيمة جدا في هذا الشهر العظيم ألا وهو ما سمعتم عنوان المحاضرة في أول التقدمه وهو علو الهمه والتلذذ بالطاعة وهذا ينبغي أن يكون في رمضان وفي غير رمضان والسبب الذي دعاني لهذا هو فتور الناس في غير رمضان وكذلك فتورهم في آخر رمضان واشتغال الناس بالملهيات والمباريات والمسلسلات والدوريات وانشغالهم بالنوم وترك العبادة والتهجد والصيام والقيام فما احوجنا لمعرفة السلف في علو همتهم في هذا هذا وإن المصيبة العظمى إخوة الكرام أن تصاب الأمة في دينها فكل مصيبة في غير الدين فهي تهون والمصيبة العظمى التي حلت بالأمم هي المصيبة في الدين وأما المصيبة في غير الدين فيجبرها الدين ويعوضها الدين كما قال الحافظ الحكم وكل كسر الفتى فالدين جابيره والكسر في الدين صعب غير ملتئم فكل كسر الفتى وكل المصائد الدين يجبرها كما قال النبي صلى الله عليه وسلم عجبا لامر المؤمن إن أمره كله خير وليس ذلك لأحد إلا للمؤمن إن أصابته سراء فشكر فكان ذلك خيرا له وإن أصابته ضراء فصبر فكان ذلك خيرا له وقال صلى الله عليه وآله وسلم ما من عبد يصاب بمصيبه فيقول انا لله وإنا إليه راجعون اللهم اجرني في مصيبتي وأخلف لي خيرا منها إلا اجره الله في مصيبته وأخلفه خيرا منها ما من عبد يصاب بمصيبة فيقول انا لله إنا لله يعني ملكا وخلقا وإنا إليه راجعون يعني جزاء وحكمة إنا لله وإنا إليه راجعون اللهم اجرني ويصح أن تقول أجرني واجرني في مصيبتي وأخلف لي خيرا منها ومن الخطأ أن تقول واخلف لي خيرا منها لان اخلف اجعل لي خلف واخلف لي خيرا منها الا اجره الله في مصيبته واخلف له خيرا منها فالمصائب تعوض كلها ولكن الخطوره العظيمه ان يصاب الانسان في الدين ولا بالله ولهذا قال والكسر في الدين صعب غير ملتئم صعب جدا لا يلتئم الا اذا امتن الله عز وجل عليك بالتوبه وهداك الى الأوبة وإلا فمصيبة الدين من أعظم المصائب ولهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم كما ثبت الحديث الذي حسنه الألباني دعاء النبي صلى الله عليه وسلم ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ومعنى ولا تجعل مصيبتنا في ديننا يعني لا تصبنا في ديننا ما ينقصه أو يذهبه وذلك بسوء اعتقاد أو تقصير في طاعة أو فعل محرم، اذا فالعزاء كل العزاء أن يصاب الإنسان في دينه ويترك هذا الشهر العظيم المبارك، والا يتعرض لنفحات الله عز وجل رغم فمر أن فُمرئ أدرك رمضان ولم يغفر له، فالشاهد لخطي الكرام إذا ضيعت دينك. أو أصبت فيه فلا عوض له كما قيل من كل شيء إذا ضيعته عوض وليس في الله إن ضيعت من عوض فلهذا يا اخوتي كرام الواجب علينا أن نجبر الكسرة وأن نشمر على ساعد الجد والاجتهاد والمتابرة وأن نستغل هذه الأيام الفواضل وأن نري ربنا عز وجل خيرا والله أراد منكم أن تنافسوا الأمم الذين هم قبلكم لأن الصيام كتب عليكم وكتب عليهم ولكن أراد الله عز وجل منكم تنافسكم للأمم الماضية كما قال الله عز وجل لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا ولو شاء الله لجعلكم امه واحدة ولكن ليبلوكم فيما آتاكم قال فاستبقوا الخيرات فالمطلوب المصارعه والمسابقه والمؤازره والتعاون على البر والتقوى وان نستغل هذا الشهر العظيم المبارك ولابد من التذكير بعلو الهمه وان ننظر حال السلف الذين اعتنوا بمواسم الخير في هذا ان العلا حدثتني وهي صادقه فيما تحدث به أن العز في النقل إذا نام غر من الليل فاسهري وقم للعلا والمعالي وشمري فعلو الهمه إخوة كرام من أعظم الأمور وثمراتها عظيمة جدا ولهذا يقول ابن القيم المطلب الأعلى لا ينال حصوله إلا بأمرين اثنين بهمة عالية ونية صحيحة فمن فقدهما تعذر عليه الوصول فلا بد من علو الهمه الهمه العاليه والنيه الصحيحه فمن فقدهما تعذر عليه الوصول فالهمه اذا كانت عاليه تعلقت به وحده دون سواه والنيه اذا كانت صحيحه سلك العبد الطريق الموصل اليه فالنيه تفرد لك الطريق والهمة تفرد لك المطلوب فإذا توحدا كان الوصول غايته انتهى كلام القيم كلام النفيس فعلو الهمة من كمال العقل من كمال عقل الرجل ولهذا يقول ابن الجوزي من كمال عقل الرجل علو الهمة والراضي بالدون دني ولا شك إخوتي الكرام فان فإن من علت همته يختاروا إيش؟ يختاروا المعالي يختاروا المعالي وعالي الهمه عالي الهمة يختار ماذا يختاروا المعالي ولا يرضى بالدنوب ولا يرضى باليسير مع امكان الكثير عالي الهمه يرى التقصير في بعض العلوم اج فضيحه قد كشفت عيبة وأرى الناس عورته ولا شك اخوتي الكرام فان دار الدنيا هذه سباق سباق الى ماذا سباق الى المعالي فينبغي لعالي الهمه الا يقصر فان سبق فكان ذلك هو المطلوب وإن كبا جواده عذر ولم يلم بكى صاحبي لما راى الدرب دونه وايقنا اننا لاحقين بقيصر فقلت لا تذكي عينك وانما نحاول ملكا او نموت فنعذر ولذة كل احد بحسب قدرته وبحسب همته وبحسب شرف نفسه فاعلى الناس شرفا اعلاهم همه واكبرهم قدرا ولهذا جعل العلماء من السلف ان من علامه اداب الطلب علو الهمه ولا يرضى بالقليل مع امكان الكثير فاستغلوا مواسم الخيرات واياكم والغفله واياكم والتسوف فان هذا يجلب على العبد ضعف الايمان ويجلب على العبد أمور لا تحمد عقباه له آفات المهم لا يسوف الإنسان يقول العشر الأواخر أو رمضان الذي بعد كذا أو سأختم أو سأقرأ أو سكذا لا إن تمكن لا يؤخر ولا يؤجل ولا يسوف حتى وإن أمنا قراءته بعد حين او زكاته او صلاحه او قيامه لان في الوقت الاخر ياتي بعبادات اخرى وان الاعراض عن ايات الله والتغافل والتشاغل بحطام الدنيا والاعراض عن حكم الصيام وعن آداب الطلب وعن العلم وعن العلماء يجلب قسوة القلب نسال الله السلامه والعافيه فلا بد من التذكير وان يعلي الانسان همته والا فلعله يصاب بشبهه كاسره او بفتنه تهلكه نسال الله السلامه والعافيه وتفتك به ولهذا لو نظرت علو همه السلف في غير رمضان تتعجب فكيف بعلو همتهم في رمضان ولا باس ان نذكر شيئا من سير السلف في هذا فأما حديثهم في الطلب في علو الهمة فهذا شيء عظيم جدا يتعجب الإنسان لأمثال حال هؤلاء الرجال النجباء الذين نالوا قصب السبق وعلو القدر بين الأمم انظر إلى جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنه وأرضاه فيما يحدث عنه عبد الله بن محمد بن عقيل يقول سمعت جابرا ابن عبد الله رضي الله تعالى عنه وارضاه يقول بلغني حديث عن رجل سمعه من النبي صلى الله عليه واله وسلم قال فاشتريت بعيرا وشددت عليه رحلي وسرت له مسيرة شهر مع أنه بلغ هذا الحديث ولكن كلما قلت رجاله على وضده ذاك الذي قد نزل فتحمل بعد الشق ومسافة الطريق والتعب كي يسمع ممن سمع من النبي صلى الله عليه وسلم وهو عبد الله بن أنيس قال فاشتريت بعيرا فشددت عليه رحلي وذهبت إليه مسيرة شهر إلى الشام فقلت للبواب قل له جابر على الباب قال جابر ابن عبد الله قال نعم قال فخرج يطأ ثوبه فاعتنقني واعتنقته فقلت حديث بلغني انك سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم في القصاص فخشيت ان تموت او اموت قبل ان اسمعه فقال رضي الله تعالى عنه ارضاه سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول يحشر الناس يوم القيامة عراتا غرلا بهما قلنا وما بهما يا رسول الله قال ليس ما هم شيء قال فينادي الله بصوته هذا بعض العلماء يسميه حديث حديث القصاص وبعض يسميه حديث الصوت لأن الله تبارك وتعالى ينادي بصوته قال وبعض يسميه حكم الفصل بين العباد أو القضاء بين العباد فينادي الله بصوته يسمعه من بعد كمن قرب أنا الملك أنا الديان وأنه لا يدخل أحد الجنة وعليه حق من أهل النار حتى اقصه منه ولن يدخل أحد النار وله حق عند أحد من أهل الجنة حتى اقصه منه حتى اللطمة قلنا وبما يا رسول الله ونحشر يوم القيامة عراتا غرلا بهمان قال بالحسنات والسيئات والشاهد أن جابر بن عبد الله يرحل مسيرة شهر ويتحمل المشاق ويشتري بعيرا كي يرتقي بحديث سمعه عبد الله بن انيس وهذا يدلك على علو همة الرجال وما الذي أثر فيهم الإيمان وهذا كثير ابن قيس رضي الله عنه وأرضاه قال كنت جالسا مع أبي الدرداء في مسجد في الشام فجاءه رجل وقال له يا ابا الدرداء أتيتك من مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم لحديث بلغني أنك سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم ما جئت لحاجة فقال له سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من سلك طريقا يلتمس فيه علما سلك الله له به طريقا إلى الجنة وان الملائكه لتضع اجنحتها رضا لطالب العلم وان العالم ليستغفر له من في السماوات ومن في الارض حتى الحيتان في جوف الماء وان فضل العالم على العابد كفضل القمر ليله البدر على سائر الكواكب وان العلماء ورثه الأنبياء, الانبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما ورثوا العلم فمن أخذه أخذ بحظ وافر أناس زكت نفوسهم ورحلوا لطلب العلم وهل بلغ الصحابة الأجلاء والسلف النبلاء والأئمة الفقهاء ما بلغوا من ذر القمم وقسب السبق بين الأمم إلا بالرحلة في طلب الحديث وتحصيل العلوم والمعارف إن العلا حدثتني وهي صادقة فيما تحدث به أن العز في النقل إذا نام غر من الليل فاسهري وقم للعلا والمعالي وشمري العز في النقل والرحلة والتنقل ونازكت نفوسهم يقول النبي صلى الله عليه وسلم في علو همة الرجال لو كان الإيمان عند الثريا لناله رجال من هؤلاء يعني بهم سلمان الفارس وغيره والحديث متفق عليه في الصحيحين وما هذا إلا لتوفيق الله عز وجل وعلو همة الرجال وسنأخذ الأسباب التي تنهض بالعبد لعلو الهم. وما أحوجنا إلى معرفتها إخوة الكرام إن لرمضان رجالاً يعرفون قدره ويجلون زمانه ويسارعون فيه مسارعة الأبطال ويتسابقون فيه بالخيرات فالسلف قبلنا هم اهل العمل والمسارعه وارباب الجد والمتابرة وكان اذا دخل عليهم رمضان يتضاعف نشاطهم وجدهم وتعلو همتهم وهمتهم عاليه ذلك لفقههم بما اعد الله عز وجل للعباد ولم لهذا الشهر من أمور عظام فقه قول النبي صلى الله عليه وسلم أتاكم رمضان شهر مبارك سماه النبي صلى الله عليه وسلم شهر مبارك فرض الله عز وجل عليكم صيامه، تفتح فيه أبواب السماء وتغلق فيه أبواب الجحيم وتغل فيه مردة الشياطين لله عز وجل فيه ليلة من حرم خيرها فقد حرم فاستفيق اخي كريم من غفلتك وانظر لحال السلف ما هم عاملون يتلذذون بالعباده ويشتقون اليها شيء فوق مما يتصوره العقل فهذا مشرك من المشركين خطفت زوجته فالى على نفسه والى على الله ان يريق دما في المسلمين فخرج ووضع النبل في كنانته والسهام وخرج فرأى رجلا يصلي وكان في ذاك المكان ان نزل النبي صلى الله عليه وسلم وعرس والصحابه وامر رجلين بان إيش يحرس الجيش فقال احدهما للاخر اما ان تنام انت اول الليل وانا احرسه اوله واما ان تحرس انت اوله وانام انا اوله فكان للذي يحرس ان كبر ودخل في الصلاه فمر ذاك الرجل الذي اختطفت زوجته رآه يصلي فعلم أنه من المسلمين فأخذ سهما من كنانته ورماه به حتى غرزه في جسمه وما كان من هذا الصحابي الجليل الذي يناجي الله ويتلذذ بالطاعة إلا أن نزع السهم ورمى به والدم يسيل فتهجب له فأخذ سهما آخر ولم يقطع الصلاة فأخذ ذاك المشرك سهما آخر فرماه به حتى غرزه في جسمه فنزعه ولم يقطع الصلاة فتعجب له فأخذ سهما ثالثا وهذا للدة المنجاة والقيام بين يدي الله عز وجل فأخذ سهما ثالثا ورماه به حتى غرزه في جسمه فخشي على المسلمين وليس لأمر آخر فأيقظ صاحبه فعندما استيقظ صاحبه رأى الدم يسيل فقال له لما لم تقضني فقال الله لولا أني خشيت على رسول الله وعلى المسلمين ما ايقظتك الله أكبر انظر إلى لدة الطاعة كيف يعيشون مع الله تبارك وتعالى ويناجون الله تبارك وتعالى علو همة عالية خفاقة علموا المقام بين يدي الله عز وجل فيا إخوة الخطب جسيم والأمر عظيم جدا فينبغي أن نتعرض لنفحات الله تبارك وتعالى وأن نستغل مواسم الشهور والأيام ولا يفوتني أن أذكر في هذه البقية الاشياء التي يعلي الانسان بها همته فمن الاشياء التي يعلو الانسان بها الهمه امور وما احوجنا لمعرفه هذه الاشياء كي نعلي الهمه فاول الاشياء وعظمها هو التضرع بين يدي الله عز وجل والدعاء وطلب المعونه فانه لا حول لك ولا قوة بعلو الهمة ولا إلى الرقي وإلى السؤدد إلا بذلك إلا بالدعاء والتضرع بين يدي الله عز وجل والأمر الثاني هو محاسبة النفس أن يحاسب العبد نفسه فيما بقي وفيما مضى قال الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد فمحاسبة النفس مما أجمع العلماء على وجودها قال الله تبارك وتعالى فلا أقسم بيوم القيامة ولا أقسم بالنفس اللوامة ففيها محاسبة النفس تلوم صاحبها على ارتكاب المعاصي بخلاف السفيه يلوم نفسه على فوات المعصيه وتلومه على فواتها نص الله السلامه والعافية وكذلك من أسباب علو الهمة الغيره على هذا الدين فلا بد من أن يغار الإنسان على هذا الدين ومن الغيره على هذا الدين التحذير من أهل البدع والتحذير من البدعة لأن في هذا نجاة للمسلمين ورفعه للدين وليس هناك دين فيه جرح وتعديل الا دين الاسلام والاديان الاخرى الباطلة ليس عندهم جرح وتعديل فضيا وديناهم لولا الاسناد لقال من شاء ما شاء فعندما الانسان يغار على دينه تعلو همته وعندما يحذر من البدعه تعلو همته وعندما يحذر من اهل البدع وهذا من دين الله عز وجل بل هو من اوثق عرى الايمان الحب في الله والبغض في الله تعلو همته وكذلك من علامه علو الهمه طلب العلم كما سمعتم من السلف الكرام النجباء سيما علم العقيده وعلم الاسماء والصفات يعلو به الانسان همته ويعلم ما لله عز وجل من صفات عظام وكذلك دراسه سيره الصالحين بها يعلو الانسان همته وهذه نقاط اردت ان اقولها على وجه الاختصار لان الوقت انتهى وطلب العلم كله فيه علو للهمه المهم الا يسوف ومن علامه علو الهمه مجاهده النفس وعدم الركون إلى الداه والسكون والكسل والخمول قال الله عز وجل والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين وقال النبي صلى الله عليه وسلم من يستعن بالله يعين ومن علامه علو الهمه ومن الأسباب التي يعلو بها الهمه العبد أن يرافق الصالحين النجباء والرجل على دين خليله ولازم هذا الأمر أن يبتعد عن البطالين وان يبتعد على الناس الذين لا يعلون همته خالط النجباء ينجم ويعلو وكذلك من اخطر الامور التي تحبط الهمه العاليه المعاصي فلا بد من تركها لان المعاصي لها آفات وخيمه جدا اخوتي الكرام وختاما اقول لا بد من أن نؤمل العتق من النار وأن نشمر على ساعد الجد والاجتهاد، وأن ننظر حال السلف في رمضان كانوا يقرؤون بالمئين يقول ابن رجب كانوا يختمون القرآن في قيام الليل في ثلاث ليالي، في ثلاث قال ومنهم من كان يختم القرآن في قيام رمضان في سبع منهم قتادة ومنهم من يختم القرآن في قيام رمضان في عشر ليالي ومنهم أبو رجاء العطارضي فكانوا يعتنون بالقرآن عناية عظيمة ويقيمون الليل حتى أن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه وارضاه عندما أمر أبي بن كعب وتميمن الداري بأن يصلي للناس إحدى عشر ركعة فكان أبي يقرأ بالمئين حتى أن من وراءه يتكئون على العصي من طول القيام وكانوا لا ينصرفون الا مع فروع الفجر خشيه خروج الفجر فيسرع الخدم الى تجهيز السحور انازكت نفوسهم وعلت فكانوا يقرؤون في صلاه التراويح البقره في ثمان ركعات كما ثبت عن الاعرج قال ادركنا الناس في رمضان وهم يلعنون الكفار وكان أحدهم يقرأ البقرة في ثمان ركعات وإذا قرأ فتنة عشر ركعة راوا أن ذلك تخفيفا وقالوا خفف بنا فنسال الله عز وجل أن يلهمنا الرجدة والصواب وأن يولي همتنا وأن يجعلنا ممن يغار على دين الله تبارك وتعالى وأن نري يا ربنا عز وجل تنافسنا وإخلاصنا في هذا وإن محاسبة النفس وعلو الهمة تجلب للعبد الإخلاص والإقبال على الله عز وجل والحذر من الغفلة والانتكاس هذا وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وزاكم الله خيرا ولمزيد من الصوتيات تابعونا على تردد مئة ثاصلة ثلاثة او زور موقعنا الرسمي على شبكة المعلومات او صفحات التواصل الاجتماعي اذاعة طريق السلف رعاية اعلامية هادفة